بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فيه أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا, وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعل فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى ما إليه إنما إلىكم إلىه فاستقيموا, فاستقيموا إليه واستغفرو.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 سواء للسائلين ثم استواء للسماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى, وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 اللات تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لان ظلم لايكتا فَإِنَّ فان بما اغسلتم به كافرون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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مِّنْ نُّحَاسٍ لِّنُذِيقَهُم عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة, فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يتكلمون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وَقُوَّ خَلَقْتُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَيِّ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا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 من الخاسدين، فإيه يصبروا فنار مث واللهم، وإيه يستعبروا فما هم من المعتدين، وقيضنا لهم قرناء، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وما خلفهم وحق عليهم القول في أم قد خلت, قد خلت من قبلهم من الجن والانس إن لهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغافلين علّكم تغلبون فلنذق الذين كفروا عذاب شديد ولا هم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء النار لهم فيها دار الخلد جزاء ما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أدن الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر وأبشروا التي لكم تمت نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تذعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فار بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوات كانن ولي حميم وما يلف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 ياه تعبده فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يصمدون ومن آياته أن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 آمنا يوم القيامة اعملوا ما شقتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفوا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ي في الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ انَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَوَ مَن قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَذَى أَفَعَلِيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِلْلْعَبِيدَ إِلَيْكِ يُرَدُّ الْمُسَاعِعُ وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من أوثا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أذننا كما من وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطًا وَلَإِمَّا ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاعَةٍ أَمَسَتْ قُلْ يَقُولَنَّ هَذَا لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ الساعة قائمة ولئن ولئن رجعت إلى ربي إن ليعوده للحسن فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولن من عذاب غلي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ من هو في شقاق ثم كفرتم به من أظل هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق